مسلام ي الرح م I لا <تصفيق> النابلسي وحور عين كأمثال Thank <sweak> No. <laughs> Oh, <laughs> Encarcar need اهدي مصراط المنف <laughs> See <you later. laughs> We're all fun. الذين يؤمنون بالغيب